1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 3. قافوا القرآن المجيد بل عجبون 117. فقال الكافرون هذا شيء عجيب 118. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد 119. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 121. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فِيهَا فيها من كل زوج بهيج 122. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 123. ونزلنا من السماء ماء 112. فأنبثنا به جنات وحب الحصيد 113. والنخل باسقات لها طلع نضيد 114. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج